121. <تصفيق> طاسمين تلك آيات الكتاب المبين 123. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 124. إن شأن نزل عليهم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 116. وما كانوا به يستهزئون 117. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم 118. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 119. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ